بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والوجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور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 أصحاب النار إلا ملائكته وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب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 حتى أتى اليقين، فما تنفعهم شفاع الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرا، فرَتْ مِنْ قَسْوَرَه.